إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون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 يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, فتبينوا أن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 اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما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 يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم عسى يكونوا خيرا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَائِهِنَّ إِنْ عَسَى أَنْ يَكُنْ خَيْرًا ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فؤلائك هم الظالمون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 ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا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 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم